مسافرين كلنا اي والله هن كلنا, كلنا, كلنا, امسافرين امسافرين امسافرين امسافرين كلنا, كلنا الموت مين ايامنا مينه وبحر ه ا ا ل م ق ب ر ة بحر من عظام وكسور نرسي وترسي حمولنا وبحار للقبر الحزين ب م و ا ج كفاح بابنا س ف ي ن ة الموت الحزين تابوت نترك سيول ا ل ع ا ط ف ة تجرح مواطي النظر كل مذكرتنا ا دور نترك سواد أ ي ا م ن ا ل ل م غ ف ر ة والنور نترك مواويل الحزن تطحن بنا وتدور يمكن نستنا اشجار ويمكن بكتنا دور يمكن ويمكن ويمكن, ويمكن ما تنفعك يمكن لا صرت وسط القبور لا صارت الدنيا أ ه ل و أ ح ب ا ب فوقك بالسما ء وانت بقبر و غ ل ى عزيزين ك و ف ا يملون عينك بالتراب ما تعتبر يا ويلنا يا ويلنا و ل ي ل ت أ م عظامنا يا ويلنا يا ويلنا إ ذ ا ط ف ح ت أ ع م ا ل ن ا من فينا م ا ت و نيته ب ا ط و ة ومن فينا م ا ت و نيته ط ا ه ر ة يا ويلنا يا ويلنا من شقق ثياب الحلم من ل ب س ا ل ط ف ل ة وهم منه نسى ط ف ل ة يموت وسط ا ل ح ي ا ة ا ل ق ا س ي ة منه جعل سفن الذنوب داخل ضلوعه راسيه مسافرين كلنا اي والله هن كلنا مسافرين على ا ل أ خ و ة المسافرين على ر ح ل ة رقم واحد ورا واحد ورا واحد الرجاء ربط النزاوي ا ل م ر ه ب ة وفك اللسان ب ا ل أ د ع ي ة شكرا